وردها اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وجه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته اللهم واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت والتابعنا الرسول فكتبنا مع شاهدين ربنا خف لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأغرم الذي إذا دعيت به أجبت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 Shada'innu Muhammad, Rasulullah. Hiyal اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضار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 قَدْ قِيلَ إِذَا شَقَّطَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ أَتَقَذُّوا مِنْ دُونِهِ أَلِهَّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه, وكلبهم باسط ذراعيه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكلبهم باسة ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالضيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم يا <تصفيق>